book 2 36 36 36 sharkari poribahon al-muwasalat al-ammah al-qariba al-muwasalat al-ammah أين موقف الباص الحافلة؟ أين موقف الباص؟ سيتي سنتر كون باص جاي؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ همي كون باص جربو؟ أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ أي خط الذي يجب أن آخذه؟ أَمَكِ باس بدول كورتِه هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ أَمَكِ كُوثاي باس بدول كورتِه أين ينبغي أن أبدل الباص؟ اين يجب أن ابدل الباص اكتر تيكيتر دام كتو بكم تذكرة السفر بكم تذكرة السفر سيتي سنتر پورจント باص কত بار كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ كم عدد المحطات التوقف حتى وسط المدينة اپনাকে এখানে নামতে হবে ইয়ানبغي ان تنزل هنا يجب ان تنزل هنا আপনাকে পিছন দিক দিয়ে নামতে হবে ইয়ানبغي ان تنزل من الخلف يجب ان تنزل من الخلف পরবর্তী ট্রেন 5 মিনিটের مده আসবে المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. পরবর্তী 10 মিনিটের মধ্যে আসবে. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. পরবর্তী <تصفيق> ponero minute er modhe ashbe al bas al tali sayasil khilal 15 daqiqa al bas al tali কখন আছে? متى يسافر اخر ترام متى يسافر اخر ترام شش باص কখন আছে? هل معك تذكره سفر؟ هل معك تذكرت السفر تيكيت، نا، عامر كتش نئي لا، لا يوجد معي تذكرت سفر؟ لا، ما معي؟ تاهل اپناك جوري مانا دي تيهابه عليك أن تدفع غرامة إذن عليك أن تدفع غرامة भाषा शिक्षा संक्रान्त सर्वशेष पाठ्यक्रम पे लगन कर डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डट